إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما اليقين لترون الجحيم ثم لتربنها عينا اليقين ثم لتسالن يومئذ عن النعيم الله أكبر الله أكبر, الله اكبر الله اكبر الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله اكبر الله